يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا ومن بعد الوقت هذا طبعا أيامي حذبت الأيام ما تمدي لياليها وما تمدي لياليها حلوى ليالي ثوارى مثل لحلامي مخطورة عني عجاج الوقت يخفيها الوقت يخفيها وسري مع الهاجس صون الالمضي النفسي وسليها اخالف العمر راجع سالف عوامي وانو خيرك اب فكري عند داعيها ومن ضيال وقت هذا طبع عليامي عذبت علي عليها وما تمدي لياليها تدفع على جالظة وبرد عظامي والما يسوق معليقي ويرويها إلى صفاء لك زمانك عليا ظامي شرب مقابل لا يحسطين صا فيها والوقت نا لك يا صاحب ما دامي يسرع ما ترض دربك ذلاويها ومن جا الوقت هذا طبع عليامي عذبت ليي aliha <tittan> <tittan> wa